وأنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولَئِنَّ التَّبَاتَ أَوَّلَ أَهْمٌ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمْ نَظَالِمٌ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً إنهم ليختمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيب وبشر الصابرين الذين اذا اصابته مصيبه قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه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 فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَعَنَتْ تَوَابُ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّرُوا نُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا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 واختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا ينفع النَّاسَ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْلَابُ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُوا لَوَنَّنَا لَنَا كَرْهَةً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 الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباؤنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونذاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم وإياه تعبدون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 وإن, وَإِنَّ الذين اللي اختلفوا اللي في الكتاب لفي شقاق, شقاق بعيد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 لَا تَنوَلّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ به ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا.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 الحر بالحر والعبد بالعبد وننثى بننثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلْيَجْتَنِبْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ۚ ذَٰلِكُمْ إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعوا فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 ولتكملوا رَبُّكَ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إِمَّا يَبْلُغَنَّ عبادي عني أَحَدُهُمَا قريب أجيب دعوة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس علم الله أَنَّكُمْ كنتم تختانون أَنفُسَكُمْ فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرهن وابتغوا ما كثب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبيل لكم الخيط لبيض من الخيط لسوذ من الفجر ثم تم الصيام وَلَا الليل ولا تباشروا فِي الْمَسَاجِدِ عاكفون في المساجد تلك حدود الله, تلك حدود الله فلا تقربوها ذلك يبين الله لا عليهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا, لتأكلوا فريقا من أموال الناس بنثم وأنتم تعلمون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 والفتنة أشد من القد ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن ياتهوا فإن الله رفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 <سؤال> <سؤال> <سؤال> إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والأمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فما كلم يومكم مريض أو به أذم رأسه أو به أذم رأسه فبديتم من صيام لو صدقتنا ونصف فإذا إلى الحج فما استيصر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة, تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وَانْتَق الله وَعْلَمُ أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا وتزودوا فان خير الزاد التقوى يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله عفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص ومنهم من يقول ربنا لا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنات وقنا عذابنا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر